ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديك فمن انكف سفانما ينقض على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسي فيه اجرا عظيما تيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغفر لنا يقولون بالثنتهم ما ليس في قربكم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 بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وَزُيِّنََ لَهُمْ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنًّا تُمْنُونَ وَنَسَوْا الْوَصَّى وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ سَطْراً وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَؤْثِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعِزُّ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوا غَاذَرُنَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلَ فَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا